فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمته واحدة ولكن ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير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 أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأثم به الله ولو لا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبو وهو واقع بهم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 وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ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 ما لجئه يومئذ وما لكم من نكير؟ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيذا إن عليك إلا البلاغ وإننا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرحب بها.